ما ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير لفظي أو سكوتي أو صفة خلقية بعد البعثة أما الصفات الخلقية فلا تفيد حكما شرعيا فلا تدخل في الصلاحهم وأما ما كان قبل البعثة فلا يفيد حكما شرعيا أيضا فلا يدخل في الصلاحهم قال عضد الدين الإيجي في شرحه لمختصر ابن الحاجب في تعريف السنة إنها ما صدر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وقال القاضي البيضاوي في منهاجه معرفا للسنة إنها قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله القول والفعل ولم يذكر الطفة الخلقية لأن الأخلاق إنما هي أقوال وأفعال فهي من درجة تحت ذلك أفضل ولم يذكر التقرير لأن التقرير نوعان فالتقرير اللفظي تابع للقول أفضل والتقرير السكوتي كف عن الإنكار فيكون داخلا في معنى العمل لأن العمل كما هو معلوم فعل وترك العمل فعل وترك لما يقول قائل أهل السنة الإيمان قول وعمل فإن العمل يتضمن شيئين الفعل للواجبات والترك للمحظورات لكن عبارة البيضاوي منتقدة لأنه لم يقل إن السنة قول وعمل قال قول وفعل والفعل هو أحد نوعي العمل فلم يذكر ما يشير إلى اندراج التقرير السكوتي الذي هو كف عن الإنكار تحته ولو قال أنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمله لسلم من الاعتراض وأما الفقهاء فيكثر استعمال السنة بمعنى المستحب عند الشافعية منهم نعم فرق بين السنة والمستحب هو أن السنة ما السحب مما هو من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فعله بينما المستحب أعم من ذلك فيشمل أيضا ما دلت عمومات الشريعة على استحبابه، وإن لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو لم يأته فعلا ويستدلون لهذا المعنى في كتبهم بحديث أحمد والنتائي وابن ماجه وغيرهم يرحمهم الله من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه ولكنه حديث ضعيف وأما أهل العقيلة والمنهج والسنة والاتباع فالسنة عندهم بمعناها الشامل العام هي الطريقة المحمدية في العقيدة والمنهج والفقه والعلم والعمل والدعوة والتربية والسلوك بمعنى أضيق ضد البدعة ولذلك صنف المصنفات في مسائل الاعتقاد ووسموها بهذا الاسم كالسنة للإمام أحمد والسنة لابنه عبد الله والسنة لابن أبي عاصم وشرح السنة للبربهاري وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ويعرف بشرح السنة ويعرف أيضا بالسنة لللا لكائي وكالسنة لابن شاهين والسنة لابن أبي زمانين وغير ذلك وأما السنة عند المحدثين وهذا في بحثنا ما يهمنا فهي كما قال الزبيدي رحمه الله مرادفة للحديث وقيل الحديث خاص بما أضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسنة أعم وكذلك في شرح شرح النخبة فالسنة ما أضيف إلى النبي خاصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند بعضهم والأكثر أنها تشمل ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي وأهم اختلاف في السنة بين المحدثين والأصوليين هو الطفة الخلقية ورواية ما قبل البعثة لعدم تعلق الأحكام بها وأما الحديث القدسي ويسمى أيضا الحديث الرباني والحديث الإلهي فهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه غير القرآن الكريم مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ولقد اختلف الناس في الحديث القدسي على قولين فناس قالوا هو عبارة أقول ناس قالوا هو بمعناه من عند الله تعالى وبلفظه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وناس قالوا بل لفظه ومعناه من الله تعالى قال هؤلاء الأخر لأنه حقيقة الإضافة ونبينا عليه الصلاة والسلام أصدق الناس قيلا وأشدهم أمانة فإذا قال إن الله تعالى يقول فهذا الوصف وهذه النسبة وهذه الإضافة صادقة بالنسبة للغض وللمعنى لكن الأولين قالوا لو كان لفظ الحديث القدسي ومعناه من عند الله تعالى لكان أعلى سندا من القرآن لأن القرآن يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طريق جبريل عليه السلام عن ربه سبحانه وقال هؤلاء أيضا لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله فلا فرق بينه إذن وبين القرآن وأجابوا عن حجة الفريق الثاني من كون ذلك هو حقيقة الإضافة أن هذا هو الأصل ولكن الناقل قد يحكي القول وينقله بمعناه الذي لا يفيد مراد المتكلم ولا يكون هذا إخلالا بالأمانة كحكاية الله سبحانه مقالات الناس السابقين للأنبياء وأممهم ومثل كلام الهدهد والنملة فإن كلام الهدهد والنملة قطعا بغير هذا اللفظ الذي جاء في القرآن فإن قال قائل فما الفرق بين الحديث النبوي عند هذا الفريق الأول وبين الحديث القدسي فنقول الحديث النبوي والحديث القدسي كلاهما من عند الله سبحانه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والفرق بينهما عند هؤلاء هو التفريق بين الوحي السابق والوحي اللاحق، فما الفرق بينهما؟ الوحي السابق ما يسبق قول النبي. صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عمله أو سائر ما يضاف إليه والوحي اللاحق إقرار الوحي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال شيئا أو فعله بالفهاد منه وهذا الإقرار إما أن يكون إقرارا سكوتيا أو أن يكون إقرارا نصيا يثني الوحي على اجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يخالفه فالحديث النبوي العادي يشمل هذين النوعين والوحي كما لا يخفى سابق ولاحق فالحديث النبوي يشملهما معا فأما الحديث الرباني الإلهي القدسي فلا يمكن أن يكون إلا وحيا سابقا هذا فرق واضح بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي ولكن الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله قال في جواب له ما فحواه أن القولة إن لفظ الحديث القدسي من عند النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام تأثر بالأشاعرة القائلين بالكلام النفسي وأن كلام الله سبحانه قائل قائم بذاته وليس حرفا ولا طوتا وأقول إذا قال سني مقر بالكلام الرباني الحقيقي بالحرف والصوت إن الحديث القدسي لفظه من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يكون هذا قولا للأشاعر ولا تأثرا بهم فهو ينصب لله سبحانه الكلام الحقيقي بالحرف والصوت من حيث الأصل ولكنه يحكي شيئا من وحي الله الذي جاء معناه ولكن بلفظ غيره ومثال ذلك أن تقر أن الشيخ الإمام الألباني رحمه الله إنسان متكلم وكلامه بحرف وصوت ثم تأتي في بعض المناسبات فتحكي قوله ترويه بعباراتك أنك ولكن بمعنى ما قال كما رويت أنا الآن ما قاله الشيخ الجامي رحمه الله فذكرت معناه وفحواه ولم أذكر لفظه ومبناه. فهل يقال في هذا أو ذاك أنه جاحد صفة الكلام الحقيقي في الألباني أو في الجامي لا وإنما يقال ومثبت هذه الصفة على وجهها في أصلها وإن كان حاكيا مراد المتكلم ومعنى ما قال بلفظه هو لمناسبة عرضت وأنا أقول إن قول الفريق الثاني من كون الحديث القدسي هو لفظ الله سبحانه ومعناه هو الراجح الصحيح ولكني لا أرى أن من قال من أهل السنة المثبتين لكلام الله الحقيقي بالحرف والصوت لا أرى أن قوله هذا في كون الحديث القدسي بلفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه تأثر بالأشاعرة ونجيب الفريق الأول بذكر الفروق بين الحديث القدسي والقرآن كما ذكر كثيرا منها شيخ الإسلامي ابن القيم رحمه الله وغيره فنقول القرآن نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام أما الحديث القدسي فلا يشترط فيه ذلك فقد يكون بواسطة جبريل أو بالإلهام أو بغير ذلك فزعمهم أن الحديث القدسي إذا كان لفظه من عند الله فهو أعلى سندا للقرآن غلط لأن ذلك لا يلزم بل قد يكون كالقرآن نزل به جبريل وقد يكون مباشرة بالإلهام من الله سبحانه وتعالى والإلهام والإلهام ليس بأعلى ثندا من الوحي كما هو معروف وتقتيمنا وذكرنا للفروق بين الحديث القدسي والقرآن يرد ويصد شبهتهم القائلة أن إن قلنا أن لفظ الحديث القدسي من عند الله تعالى فلا فرق بينه بين القرآن هذا أيضا غلط لأن الفروق لا تزال كثيرة منها مثلا أن القرآن معجز بلفظه ومعناه والحديث القدسي ليس كذلك منها أن الله سبحانه قد تحدى العرب بل تحدى العالمين أن يأتوا بمثل القرآن لفظا أو معنى أما الحديث القدسي فليس محل تحد أطلا القرآن مقسم إلى سور وآيات وأجزاء وأحزاب والحديث القدسي ليس فيه هذا التقسيم القرآن لا تجوز روايته أو تلاوته بالمعنى والحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته والقرآن متعبد بتلاوته بمعنى لو أن إنسانا أراج أن يتقرب إلى الله بمجرد قراءته للحديث القدسي فلا يثاب على ذلك كما يثاب قارئ القرآن على كل حرف منه عشر حسنات إلى آخره القرآن محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى ولا حفظة للأحاديث القدسية بل من الأحاديث القدسية ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف بل منها ما أضيف إليها مما ليس منها أصلا مما كان ضعيفا أو موضوعا وهذا أيضا يلفت نظر الكثيرين لاسيما من العامة ومن المبتدئين حيث يظنون أن الحديث القدسي صحيح دائما وهذا غلط بل كم من حديث ضعيف بل موضوع وهو قدسي ومن الفروق أيضا أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة بل لا تصح صلاة إذا لم تقرأ الفاتحة منه والحديث القدسي لو قرأت مئة حديث في الصلاة فإن صلاتك لا تنبني صحتها من عدمها على ذلك ومن آخر هذه الفروق الواضحة الثابتة التي تكاد تكون اتفاقا أن القرآن ثبت بالتواتر الطبقي القطعي الذي يفيد العلم القطعي اليقيني فمن أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه فقد كفر بخلاف الأحاديث القصية ففي ذلك تفصيل وهناك مسائل اختلف فيها الفقهاء في القرآن ولم يقولوا بها في الحديث القدسي أصلا مثل قول بعضهم إن القرآن لا يمسه إلا طاهر ومثل قول آخرين إن القرآن لا يقرأه الجنوب حتى يغتسل وهذا لا مدخل فيه إلى الحديث القدسي أبدا هذه بعض الفروق بين الحديث القدسي والقرآن فأما الفروق بين الحديث النبوي والحديث القدسي فالحديث القدسي كله وحي سابق كما سبق والحديث النبوي منه الوحي السابق ومنه الوحي اللاحق والحديث القدسي ينسبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه تبارك وتعالى فأما الحديث النبوي فلا ينسبه إلى ربه سبحانه وأما الحديث القدسي أيضا فإن أكثر ما جاءت به الأحاديث القدسية من موضوعات إنما هو الخوف والرجاء وكلام الله سبحانه وتعالى مع مخلوقاته وقليلا ما تتعرض هذه الأحاديث القدسية للأحكام التفليفية لكن الأحاديث النبوية فتتطرق إلى كل هذه الموضوعات السابقة بالإضافة إلى الأحكام والأحاديث القدسية كلها قولية أما الأحاديث النبوية فمنها القولي ومنها الفعلي ومنها التقريري بنوعيه هذه إذا خلاصة في تعريف الحديث والخبر والأثر والسنة والحديث وفي تعريف الحديث القدسي فأما المتن, المتن والسند فالمتن هو الفاظ الحديث التي يقوم بها المعنى وقال بعضهم هو منتها إليه غاية السند من الكلام وأما السند فهو الإخبار عن طريق المثل. وأما الإثناد فهو رفع الحديث إلى قائله وقد يستعمل السند والإثناد لشيء واحد هكذا قال الزبيدي في القلائد العنبرية وقد اتطرد فذكر المسند والمسند وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله في مكانه من الشرح عند شرح قول الناظم والمسند المتصل الاتنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن وقال أبو عبد الله محمد العربي الفاسي رحمه الله في منظومته في مصطلح الحديث التي ثماها بطرفة الطرف في مصطلح من قال المتن ما روي قولا ونقل والسند الذي له به وصل المتن ما روي قولا ونقل والسند الذي له به وصل وقال شارح هذه المنظومة أحمد ابن سيدي محمد الشنقيطي في شرحه المعروف بتعليق التحف على منظومة طرفة الطرف قال رحمه الله اولا المتن بسكون التاء لغة ما طلب وارتفع من الأرض واصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام وسمي بذلك لأن المسند يقوي الحديث بسنده ويرفعه إلى قائله ثانيا السند لغة مأخوذ من قولهم فلان سند أي معتمد عليه والطلاحا سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن فكأن المتن يعتمد عليه في الصحة قال فوائد للإسناد معنيان الأول عزو الحديث إلى قائله مسندا والثاني بمعنى السند ومنه قولهم اسناده صحيح حتى قال الإثناد أو السند له مكانة عظيمة عند أهل الحديث لذلك قال عبد الله ابن المبارك الإثناد من الدين ولولا الإثناد لقال من شاء ما شاء وأقول يراجع لهذا الأثر وغيره مقدمة صحيح الإيمان مسلم رحمه الله تعالى وقال التبرزي رحمه الله تعالى في الكافي في علوم الحديث التند وهو في الأصل مرتفع من الجبل وفي أهل وفي حديث أحد رأيت النتاء يسلدن في الجبل أي يصعدن والإسناد رفع الشيء إلى علو ويستعمل كلاهما بمعنى وهو الإخبار عن طريق المتن والمحدث يرفع الحديث إلى منتهاه بإخباره وعرف المتن قائلا هو إما من المتانة وهي الشدة والقوة ومنه اسم الله تعالى المتين أي الشديد القوي الذي لا يلحقه من الأفعال مشقة وكلفة وإما من قولهم متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واتخرجتها والمراد به عندهم نفس الدليل من الكتاب والسنة والإجمع إذ فيها قوة في إثبات أحكام الله تعالى أو محل استخراج الأحكام وقال المحلي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه على البيقونية قال أما التند فهو الإخبار عن طريق المتن. وأخذه من السند وهو مرتفع وعلى من فح الجبل لأن المسند يرفعه إلى قائله أو من قولهم فلان سند أي معتمد فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ عليه في صحة الحديث وضعه وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله قال الطيبي وهما أي السند والإسناد مقاربان في معنى اعتماد الحصاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما وقال ابن جماعة المحدثون يتعملون السند والإسناد لشيء واحد وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات أحدها الحديث الآتي تعريفه في النظم ثانيها الكتاب الذي دمع فيه ما أثنده الصحابة أي رووه فهو اسم مفعول كمسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ثالثها يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا ميميا كمسند الشهاب ومسند الفردوس أي إسناد أحاديثهما وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني قاله الطيبي وقال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام وحده إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأن المتنة غاية السند أو من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها فكأن المسند استخرج المتنة بسنده أو من المتن وهو ما طلب وارتفع من الأرض لأن المسند يقوي المتنة ويرفعه إلى قائله أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب لأن السند يقوي الحديث لأن المصند يقوي الحديث بسنده وأقول الإسناد والسند إذن هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن والمتن هو نص الحديث الذي ينتهي إليه السند من قول أو فعل أو وصف ومثاله ذلك الحديث الأول الذي استفتحت به الدرت الأول من شرحنا هذا على منظومة البيقوني رحمه الله وهو حديث إنما الأعمال بالنيات الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاط الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها فهذا الذي فعله البخاري من ذكر سلسلة الرواة قبل المتن هو إثناد أسند الحديث يعني ذكر سلسلة رواته وهذا المذكور من سلسلة الرواة الحميدي سفيان يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إبراهيم التيمي إلى آخره هو السند وقد يطلق عليه أيضا اسم الإسند والمتن من عند قولنا إنما الأعمال بالنيات هذا هو المتن. هذا إذن هو تعريف السند والمتن. فأما أهل الحديث وحملته ونقلته فمن يشتغل في هذا الفن مبتدئا فهو الحديثي ثم المحدث ثم الحافظ وبعض الناس يجعلون مرتبة فوق ذلك هي مرتبة الحاكم وفوق ذلك الحجة وفوقه أمير المؤمنين في الحديث وقد اختلف الناس في الحد الضابط لكل لقب من هذه الألقاب من يستحقه ومتى وكيف وسنشرح ذلك إن شاء الله تعالى في مقدمة المجلس القادم قبل البدء بشرح أبيات المنظومة الأولى وأقفها هنا حتى لا أطيل في الكلام أكثر استجابة مع رغبة وطلب إخواننا الأحبة القائمين على الدورة العلمية في شبكة البينة الثلاثية في الإنترنت جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وفيكم وأعاننا وإياكم وإياهم على طاعة الله وبهذا أنهي هذا المجلس مصليا ومسلما ومباركا على محمد وعلى آله وصحبه وحزبه والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين